فَكَسَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًّا، لَّالَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ سَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْخِذِرُونَ فَرِيقًا وَآرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَرْضًا لَّمْ وكان الله على كل شيء قديرا. يا إذا كنتم لا تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكم وأسرحكن سراحا جميلة وإن كنتم فَتُرِذْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير.